أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ق ق و القرآن المجيد بل عجب ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب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 أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجِ وَالْأَرْضَ مَدَذْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مبارك فأنبتنا به جنات وحب الحصيد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 مَنَعَ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُرِيبَ الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ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 فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأذبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب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 وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروى فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا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 قَومُُم كَرُون فَرَغَ إِلَ أَهلهِ فَجَ بِعِجِلٍ سَمِين فَقََّابَهُ إلَيْهِم قَالَ أَل تَأكُلون فَأَجَسَ مِنْهُم خِيفَ قَاوا لاَا تَخَفْ وَبَشَّرُوه بِغُلَ مِن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 قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُجِرِمِينَ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِينَ مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسِرِفِينَ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ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 فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ وَقَالَ ساحرٌ أَوْ مَجْنونٌ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ مَا تَرَكُوا مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَهُ كَرَمِيمٍ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 إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيذ وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ر إ الله إِن لَكُم مِنهُ نَذير مبين وَلَا تَجَعَلوا مَ اللهَّهِ إلَه آخرَر إِ لَكُم مِنهُ نَذير مُبين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 وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّيْسَ لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه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 فالذين كفروا المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى لا يلقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وان للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن اكثرهم لا يعلمون وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِذَا بَارَ النُّجُومُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى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 فكان قاب قوسين أو أذنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كَذَبَ الفؤاد ما رآ أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند صدرة المنتهى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 ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان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 وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى وَالْمُؤْتَفِكَ تَأْوَى فَغَشَّاهَا مَا غَشَّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى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 فاسجدوا لله واعبدوا صدق الله العظيم